غير المغضوب عليهم ولا الضالين من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من جاء سَنَةِ فَلَهُ خَيرُ مِ وَمنَنْ جَاء بِالسَّيئَةِ فَل يجَزََّينَ عَمِن السَّاتِ إَِّ م كَوا يَعمَنُون إِ الذي فَضَع لَكَ القُرآانَ لرَ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 فَلَا تَكُن نَّظِيرًا لِّلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ولا تدع مع الله الهًا اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه كل شيء هالك الا له الحكم واليه ترجعون